أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون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 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً خَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا, فخلقنا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إنكم بعد ذلك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 نات من نخيل وأعنب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سينا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 قوم فَقَالَ يَا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إلَهٍ غَيْرٌ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ ملأ ملائكة ملائكة تم ما سمعنا بهذا في آذان الأولين إنه وإلا رجلا به جنة فتربص به حتى حين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 فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أ تتقون وقال الملاء من قوم الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا وأترفناهم في الحياة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 وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ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 ثُ أَ شَأناَّ مِن بعدهِم قونًا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 لا يؤمنون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 كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمده به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات ذل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون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 فسدت السماوات والأرض ومن فيهم بل أتيناهم بذكرهم فهم ذكرهم معرضون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 حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذَا عذاب شديد إذا هم فيه مبرسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة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 أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ لقد وعِدْنَا نَحْنُ وَأَبَاءُنَا هَذَا مِنْ قَبْلِ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ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 وَهُوَ يُجِيرُ عَلَى أَنْجَارٍ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سيقولون لله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 الموت قال رب ارجعون قال رب جعون لعلّي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائه برزخ إلى يوم بعثون فإذا نفخ في الصور فلا أوساب بينهم فلا أوساب بينهم يومئذ. يوم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 فَإِن عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُون إِنَّهُمْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَأَنْزِلْ فَاغْفِلْنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَتَّخَذْتُمُوهُمْ سُخْرِيًا حَتَّى أَنْسَأَكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا إِنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا الكريم وما يدعوا مع الله إله آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقَرَّبِ اغْفِرْ وَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِ